الحكي طول ومن ما قلته قلته ترى والحكي طول ومن اول ابحكي شي ما قلته واذا قلته اخاف المعنى يتؤول انا من شفتك شفتك الحال لوحدك من شغل بالك ولا حولك سوى ظلاك بدون شعور شفتني خذني خطاي قدمني لا عندك جيت واصل لك وحلف لك أنا حلف لك أبد ما جاء على بني في هالكم انا في حلم ما هو علم احس الكون محاوطني وما وماني بواقع ملموس تقول الجملة وتشرح وتتبسم وانا صراح انا بشخصيتك ملبوس انا في حلم ما هو علم احس الكون واجمله تشرح وتتبسم وناصرح أنشم صديقك مالبوص وعد الوقت ما باقي معي حيلة أبي أجذبك لي أسحرك هالليلة وعد الوقت ما باقي معي حيلة أبي أجذبك لي أسحرك هالليلة